وَنُ مَكِينَ لَم في الأرض وَنُور فيِ العونَ وَهَا مَانَ وَجنودَهُ مَا مِنهُم م كانَوا يَحظَون وَنمكينَ رَغِ الأغْض وَنُورةِ العونَ وَه مََ وَجودَب مَا مِنْهُ إِذَا خِْتِ عَلَيْهِ فَأَلقهِ فِي اليَِّ وَلَا تَقَافِي وَل تَحزَنيِي فإِذاَا خِعَلَنهِ تَألق فِي اليَمِّ وَلَا تَقافِي وَلاَا تَحَني إِ رَُّوه مِنَ المُرْسَلين جائروه من المغسلين فالتقطه وقالوا فرعون ليكون لهم معذوا و وحزنا فالتقطه وقالوا فرعون ليكون لهم معذوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين كِرَامٌ وَهَنَانٌ وَالْجُنُودُ هُمَا كَانُوا قَاطِعِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ فَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ كُنْتُ أَعْتَزِلُ عَنكُم وَأَنْتُمْ لَا تَقْتُلُونَهَا عَسَىٰ أَن اتخذه ولدا وهم لا يشعرون اذ فتولوا ان ينسانا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا واصبح فؤاد أم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 تَبَسَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تَبَسَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَ قالت هل ادلكم على اهل بيتي يذكرونه لكم فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يذكرونه لكم وهم له ناصحون قالت هل ادلكم على اهل بيتي يذكرونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن